واشروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم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 وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبينه ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك ا ن ز ل ن ا أ افانتم له منكرون ولقد آ ت ي ن ا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون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 و أ ن ا على ذلكم ن الشاهدين و ت ل ل ل ه أ ك ي ن ا اصنامكم بعد أ ن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إ ل ا كبير ا ل ه م لعلهم إ ل ي ه يرجعون قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ا ت ن ا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 وكانو ا لنا عابدين ولوطا اتيناه حكما وعلمه ونجيناه من ا ل ق ر ي ة التي كانت ت ع م ل ا ل خ ب ا ئ ث إ ن ه م كانوا ق و م سوء فاسقين و أ د خ ل ن ا ه في رحمتنا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 وعلمناه صنعه لبوس ُ لكم ليحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون َ ولسليمان ََْ الريح عاصفه ة تجري بامره ِِ الى الارض ِ التي باركنا فيها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 و أ د خ ل ن ا ه م في رحمتنا إ ن ه م من الصالحين وذا ن و ر إ ذ ذهب مغاضبا فظن ان لن يقدر عليه فنادى في الظلمات أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه ر ب لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين وزكرياء إذ نادى ربه رب لا تذرني نادى إذ فردا لا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 إ ن ك م وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أ ن ت م لها واردون لو, لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خ ا ل د و ن